أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبَاعَثٌ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 12. 13. 13. 14. 15. 15. 16. قاتل في سبيل الله وقد ma kutiba alayhi mul qital tawalla illa qalilan minhum wallahu alimun يَوْمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَنفُونَ لَهُ الْمُلْكَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ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 وَبَكِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَكِيَةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُمُ يحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن